بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليسين ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عظيم آلَاتِهِم سَاؤُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ